A'udhu billahi minash shaytanir racim A'udhu billahi as-sami' <Sessizlik> la yastari ashaban nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul fa'a'ishun law sellâha zâl Qur'ânı ala لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب Şehada, La اللَّهُ سَلَامُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ve selamun ala al-Mu'sallin ve ve ve ve ve بررت الفاتحة مع